بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 وَجَعَلنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَغْشَيناهم فَهُمْ لا يُبْصِرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنون إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ بِالذِّكْرٰى خَشِيَّ الرَّسُولٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ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 قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَجْمَعَنَّ عَلَيْكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّا عِندُكُم أَإِذۡ ذُكِّرۡتُم بَلۡ أَنتُم قَوۡمٌ مُّسۡرِفُونَ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 ليأكلوا من ثمرهم وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تابت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون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 لَشَمْسُ يَا بَغِي لَهَا أن تُدْرِكُ الْقَمَرَ وَلَيلُ سَابِقٌ نَهَاء وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُمْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 وَذَلَّلَ لَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّوَّلَهُمْ نُصِرُوا لا Xamalani morally 9. Xamalani 10. Xamalani 11. Jajamalani 12. Jajamalani 11. Jajamalani 16. His vaiylam أَوَلَمْ Jajamalani 18.